إِلَى آيَاتِ الكتاب المبين الْمُبِينِ نَجْلُو عَلَيْكَ مِنَ النَّبِيِّ مُوسَى وَفِي إِذَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأرض ونجعل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 Oh, no, no, no. من نه ولتعلم تعلّم آن وعند الله